فأقوم سنهن لينتريحا سبح الله وقدر الله ما لا حول ولا قوه الا بالله حفظ عظيم وان ما اجرى لك من الشيطان بنفسه ما تسنعه الا انه موسته يعلم عليه ومن اياته الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر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 Ha ha ha ha a yeah. yeah.